هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 إنها رفي الليل وهو عليم بذات الصدور آمن بالله ورسوله وأنفق من ما جعلكم مستخلفين فيه.